Bismillah. Probeer <تصفيق> متاع ومتاع الحياة الدنيا والله 117. وإن اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير Hold Oh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 119. وما كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما own love. on um... Hola What? Oh, yeah. No! Uh -oh. Mother. Ja, yeah. وكيف تكفون وأن اصبِلَكَ فَقَضِهُ ذي إلَاصِراطِ يا أيها الذين آمنوا تتقون الله ان <تقاطه> كُنْتُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ 119. واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 110. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنت فألف بين فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمة ذي إخوة. وكنتم على شفاح أفرة من النار وكنتم على شفاح أفرة من النار 119. فأنقذكم منها 110. كذلك يبين الله لكم آيات ذي لعلكم تهتدون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلَى وأولئك هو المفلحون أعلى تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مِن ما عدما جاءهم البينات وأولى تَأْبِيَ الْبُجُوجُ وَتَنْسُو الدُجُوجُ فَمَن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 119. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله وما الله فَلِلَّغِيمِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَٰهُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۖ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ كُنْتُمْ خير أمة أخرى 121. وجرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون We بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس فضاءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكن ذلك بانهم كانوا يتلون 111. ويقفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات موسوعه <تصفيق>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 فاستو فرول ذنوب We Oh uh -huh. ZANG Oh <t> تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغما 129. فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله 129. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعاسا يغلق وشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو في بيوتكم لأبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لا بروز الله في نكت بعدم القتل إلى مضاجعه ولي بالتولي الله ما في صدوركم ولي ما في قلوبكم. وَاللَّهُ والله عليم بذات الصدور الَّذِينَ إن الذين منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم 112. إن الله غفور حليم إن الذي تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضرّفوا في الأرض إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا ليجعل الله ذلك حَسْرَةً في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة 118. ورحمة خير مما يجمعون 119. أو قتلتم لإلى الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حول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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أين ومن يهل ليأتي بما ظل يوم الْقِيَامَةِ ثُمَّ توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومؤواه جهنم وبئس المصير Om dourjatun nidaan Allah, Allah baciir bima yamalun. man إِذْ بعث فِي الْمُرْسُولًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آ يتلوا عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالهم أَعْلَمَّا أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَرْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل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 وليعلم الذين مافقوا وقيل لهم طالوا قاتلون قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَكْتَبَعُنَّا كُفْرًا هُم لِلْكُفْرِ يَوْمَ أَقْرَضُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون في ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Uh... Bijzonderheid, waarvan wij وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِذِمْ مِنْ خَلْفِذِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْذِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَمْعُونَ شُرُونًا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ <تصفيق> 117. لله والرسول من بعد ما أصابهم القرى للذين أحسنوا منهم القوي النعيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ف ومن فزادهم إيمانا الكمال الواحد الواحد أنقله بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سورا Ja. Oh فلا تحسبنهم بِمَفَازَةٍ من الْعَذَابِ فلا بمفازة من العذاب من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله الله 129. السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق والله على كل شيء قدير samen wat en de ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربما بنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا ربنا اننا سمعنا منادي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيدنا كلا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا أم بعضكم من بعض، وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتي لأكفرن عنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم نات تجري من تحت له حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع متاع قليل ثم ماوى ام جهنم وبئس المهام لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا Ja, ja, ja.